ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا قوطكم سبعا شدادا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 مَا رَبِّكَ اعطاؤهن حسابا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الْحَقُّ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ رَبُّهُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهًا رَّبًّا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ ما قدمت يداه ويقول الكافرين